محمد رحيم تبت يدى أبي لهب وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسب لأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة تبحطها في جيدها حمر من محمد